يكون فضيلة الشيخ وفقكم الله عرض علي زميل لي قطعه أرض عليها قرض عقاري لم يصدفه بعد وعرض علي الأرض بمبلغ وقدره ستون ألفا علما بأن الأرض لا تتعدى قيمتها العشرين ألف إلا أنه قد رفع السعر بسبب بيعه إياها مع القرض فهل يجوز لي شراؤها ونقل القرض باسمي لا يجوز بيع القرض لانه بيع دراهم بدراهم ولا يجوز اما انه يبيع على الارض كيف يبيع الارض ملكه ويبيعها اما يبيع معها القروله هذا لا يجوز نعم